بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا مجلس ان شاء الله من مجالس التواصي بالخير والتواصي بالحق والتواصي بالصبر و الله سبحانه وتعالى ان ينفع بما سيلقى في هذا المجلس وان يجعل فيه عونا لي ولكم على الخير وعنوان هذا اللقاء كما هو معلن عنه الإرهاب وحرمة ذماء رجال الأمن ولعلنا نجعل هذا اللقاء إن شاء الله على مجلسين وإلا فهو يستحق أكثر من ذلك لما ينبني على هذا اللقاء أو على هذه المسألة من كثير من المسائل العظام المتعلقة بحرمة دماء المسلمين وحرمة أعراضهم وعدم انتهاكها بغير وجه حق فاسال الله سبحانه وتعالى المعونة والتسديد والتوفيق إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ولما كان عنوان هذا اللقاء الحديث عما يتعلق عن الإرهاب كان لا بد من بيان معنى هذه الكلمة. على وجه الإجمال فالإرهاب في اللغة في لغة العرب هي مصدر من قولك ارهب يرهب إرهابا ومعنى ذلك التخويف معناه التخويف وأما في شرع الله سبحانه فقد جاء استعمالها أقول هي في اللغة التخويف وأما في الشرع فقد جاء استعمالها على سبيل المدح وعلى سبيل الذم أو هي تستعمل على سبيل المدح وتستعمل على سبيل الذم فهي تستعمل في مواضع ويكون ذلك قلنا ان هذه الكلمه جاءت في اللغه على من على معنى التخويف واما في الشرع فقد تستعمل في جانب المدح وقد تستعمل في جانب الذنب كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فهذا الإرهاب هنا إرهاب ممدوح ولكنه ليس الإرهاب الذي استقر عليه الاستعمال في العصر المتأخر وفي هذا العصر على سبيل التحديد بل صار استعماله في هذا العصر على سبيل الذم وصار استعماله محصورا فيما يتعلق بترويع الآمنين وتكفير المسلمين وقتلهم بغير وجه حق وقتل من لا يستحق القتل كما هو معلوم من الجميع وقد جاء دين الإسلام الذي هو رحمة للعالمين على لسان سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه يكشف كل لبس متعلق بهذه القضية ويكشف ما يتعلق بها من الاحكام وذلك لعظم شان هذه القضية وخطرها على الدين والدنيا وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم امته كل شيء حتى القراءه وهي هيئه الحدث كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول سلمان نعم أو أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن, يستنجي أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة احجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم فأقول إذا كان قد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته أحكام قضاء الحاجة فكيف لا يعلمهم صلوات الله وسلامه عليه ما يكون فيه حفظ أعراضهم وحفظ دمائهم وقد كان آخر ما أو من آخر ما خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حجة الوداع ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ومعلوم أن شان الدماء وما يعصمها وما يعصم الأموال والأعرام شأنه أعظم من شأن الخراءة فكان لابد أن يكون قد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته أحكام عصمة المال والدم والعرض ولعل من خير ما يستهل به في هذا المقام هو ذكر ما يتعلق ببداية حصول الفتن في هذه الأمة وبداية ظهور الإرهاب فيها بمصطلح الذي تعارف عليه الناس اليوم ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلوات الله وسلامه عليه بالدين الكامل الذي مات وقد بلغ ما أمره ربه سبحانه وتعالى به وتعلمه منه أصحابه رضي الله عنهم وأخذوا عنه صلوات الله وسلامه عليه فما مات صلوات الله وسلامه عليه إلا وهم على خير ديانة لله تبارك وتعالى وقد كان في عهد الخلفاء الراشدين الذي كان خير العهود وخير العصور في بدايته حصلت شيء من الفتن حين ارتد من ارتد من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجمع الله سبحانه وتعالى لما شمل هذه الأمة بأبي بكر رضي الله عنه في تلك المحنة وحصل ما حصل بعد ذلك في عصر عمر رضي الله عنه وفي عهده وما حصل من مقتله رضي الله عنه وأرضاه والذي كان مقتله أول باب يفتح من الفتن على مصرعيه على المسلمين كما اخبره بذلك ابين رضي الله عنه ثم جاء عهد عثمان رضي الله عنه فسار رضوان الله تعالى عليه سيره حسنه في المسلمين وكان رحمه الله ورضي ورضي عنه فيه رحمة بالمسلمين مع لين جانب ما جعل بعض السفهاء يتطاولون عليه رضي الله عنه مستغلين لينه وحلمه ولين جانبه وكان اول الفثنة فيما حصل من عبد الله بن سبا وهو يهودي قد أظهر الإسلام وأظهر أنه على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إلى ما لم يدعو إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث ألب الناس على خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه وافترى على الله وعلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه حين زعم هذا اليهودي عبد الله بن سبا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بالخلافة إلى علي رضي الله عنه وأخذ يجمع الناس ويظهر ذكر مساوئ عثمان رضي الله عنه والتي غالبها إما كذب مفترا عليه وإما حسنة من حسناته رضي الله عنه أو أنه يكون اجتهاد من اجتهاداته رضي الله عنه لا يخرج به عن حد الاعتدال ولا يجره إلى حد الزيغ وللحراف كما زعم ذلك ابن سبائن اليهودي ومن سار على طريقه فألب هذا الرجل بعد أن ذهب إلى مصر فلم يلقى ترحيبا منهم وذهب إلى أهل العراق فوجد شيئا من بغيته في أهل العراق فاجتمع إليه نفر منهم ومن بعض أهل مصر وغيرها من الأماكن وقصدوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا قد زوروا عليه الكتب وكذبوا وافتروا عليه رضي الله عنه وقد حصل ما حصل من فتنه الخروج على عثمان رضي الله عنه فكان مبدا ذلك بفعل يهودي انتسب الى الاسلام وكان اول ما فعله انه اظهر العيب على ولي امر المسلمين في ذلك في ذلك الوقت الا وهو عثمان رضي الله عنه طير الناس على وجه الأرض في زمنه فلما حصل ما حصل وتألب عليه من تألب من الناس ولم يكن فيهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان عثمان رضي الله عنه قد منع أن يشارك الصحابة رضي الله عنهم في الدفاع عنه حقنا لدماء المسلمين فاجتمعوا على داره رضي الله عنه وحصل منهم ما حصل بعد أن كفره بعضهم وفسقه بعضهم فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه وهو خير الناس على وجه الأرض يوم امات ثم حصل بعد ذلك شيء من الاختلاف في تقديم في تقديم الثأر لعثمان والاقتصاص من قتله وبين تقديم أمر الخلافة وشأن الخلافة فحصل نوع من الاختلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصلت على ذلك على إثر ذلك. أمور معلومه ولكن كان كل من الفريقين على اتفاق على وجوب القصاص من قتله عثمان رضي الله عنه مع اختلافهم في ترتيب ايهما اولى في ترتيب ايهما اولى اهو الاقتصاص من قتله عثمان رضي الله عنه او هو ما يتعلق بشان الخلافة وإن كان هذا الاختلاف قد جر إلى ما هو أعظم من ذلك كما هو معلوم من القتال بين الصحابة رضي الله عنهم ولسنا هنا في صدد ذكر ما حصل وما شجر بينهم رضي الله عنهم فإن مذهب أهل السنة السكوت عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكننا أردنا هنا أن نعرج إلى بيان سبب حصول بعض الفتن المتعلقة بموضوع هذه المحاضرة فلما حصل ما حصل بين جيش الشام وجيش العراق جيش الشام كان, كان على راسه معاوية رضي الله عنه وجيش العراق كان على راسه علي رضي الله عنه فلما حصل ما حصل بين الجيشين عرض عمرو بن العاص رضي الله عنه على معاويه رضي الله عنه امر التحكيم أن يكون هنالك حكمان حكم من جيش العراق وحكم من جيش الشام يحتكمان إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لكي تنتهي هذه الفتنة بين المسلمين فاحتكم الجيشان وحصل التحكيم يقول الطبري رحمه الله تعالى حكموا الحكمين فاختار أهل العراق أبا موسى واختار أهل الشام عمرو بن العاص فتفرق أهل صفين حين حكم الحكمان فاشترط أن يرفع ما رفع القرآن ويخفض ما خفض القرآن وأن يختار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يجتمعان بدومة الجندل فإن لم يجتمع لذلك اجتمع من العام المقبل بأذرح انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهنا تنبيه اشير إليه إشارة عجلا حول من اشتهر وانتشر في بعض الكتب التي تروي شيئا من التاريخ من أن عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما أراد عزل علي ومعاوية وأن يكون لهم الأمر فهذا كله كذب إنما وضعه بعض الرافضه على المسلمين وعلى أهل السنة وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعلا فيهم يروي ذلك أبو مخنف وهو متهم في دينه وفي روايته ولا يقبل ما جاء عن مثله ولما حصل هذا التحكيم بين الجيشين غضب لذلك بعض من كان في جيش علي رضي الله عنه وعامة أولئك الذين غضبوا لهذا التحكيم أو كثير منهم، كانوا ممن شارك في مقتل عثمان رضي الله عنه، فكان كثير منهم قد تلطقت يديه بقتل عثمان رضي الله عنه، فغضبوا وقالوا قد حكمت الرجال إن الحكم إلا لله، لا حكم إلا لله، يريدون أن الجيشين قد احتكما إلى أبي موسى الأشعري وإلى عمر بن العاص رضي الله عنهما، وقد فهموا من ذلك أن تحكيم الحكمين ترك لحكم الله سبحانه وتعالى. ففهموا من ذلك أنه حكم بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى ونظروا في ذلك الكتاب حين قراه القارئ وقد مر على بعض نف على على نفر من بني تميم كانوا في جيش علي وكان في هذا الكتاب هذا ما اصطلح عليه أو ما اتفق عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان وكان قبل ذلك قد كتب أبو موسى أمير المؤمنين فأمره عمر عمرو بن العاص ان يمس ان يمحو امير المؤمنين لانه لم يزل لم يتفق لم يتفق الناس على امره علي رضي الله عنه في وقت في ذلك الوقت فقالوا قد محا امير المؤمنين من قبل قبل كتابه اسمه فهو اذا لم يكن امير المؤمنين فهو امير فهو امير الكافرين هكذا قالوا وزعموا فلما حصل منهم الحكم على خير خير الناس على وجه الأرض في زمنه، وهو علي رضي الله عنه، فيما يتعلق بقضية الحكم بغير ما أنزل الله، ألا وهو ما يتعلق بالتحكيم؟ اعتزل أولئك النفر جيش علي رضي الله عنه. وخرجوا إلى حرورا ودعوا إلى تكفير علي رضي الله عنه ومن معه فحصل منهم أنهم ابتدأوا بتكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأوه بما يتعلق بقضية التحكيم هو الحكم بغير ما أنزل الله كذا زعموا فلما تكلموا في ذلك رأوا وجوب اعتزال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأوا وجوب مقاتلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وحصل بعد ذلك ما حصل من الأمور التي يطول ذكرها لكنني أردت هنا أن أشير إلى أمر مهم جدا وهو ما يتعلق بحال أولئك النفر مع عثمان رضي الله عنه وقد كان خير أهل الأرض على أو في ذلك الوقت وما حصل منهم مع علي رضي الله عنه وهو خير, خير الناس على وجه الأرض في ذلك الوقت فافتروا عليه وأظهروا المساوئ وكفروه ثم بعد ذلك جروا الويلات على المسلمين فاستحلوا الدماء وانتهكوا الاعراض وقتلوا من قتلوا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حصل مع عبد الله بن خباب بن الأرد رضي الله عنه عن ابيه وبقروا بطن زوجته رضي رحمها الله تعالى رحمه واسعه وقد كانت حاملة وهذا الاعتزال الذي حصل من هذه الفرقة قد أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادق المصدوق حيث قال صلوات الله وسلامه عليه تمرق مارقة من تمرق مارقه عند فرقة من المسلمين قال تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها اولى الطائفتين بالحق تمرق مارقة هؤلاء الذين مرقوا وخرجوا عن جيش علي رضي الله عنه تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين والفرقة هي التي كانت بين جيش الشام وجيش العراق قال صلى الله عليه وآله وسلم يقتلها اولى الطائفتين بالحق وهذا قد حصل حين قتل علي رضي الله عنه ومن معه جيش الخوارج في المعركة التي حصلت بينهم فوقع الأمر كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهم ما يشار إليه هنا أن هذه الطائفة قد امتازت أو كانت لها سمتان عرفت بهما واستمرت هاتان السمتان مع هذه الطائفة فيهم وفي من تبع منهجهم وطريقتهم إلى يومنا هذا أما السمة الأولى فهي تكفير المسلمين بالمعاصي التي يرونها أنها معاصي بالمعاصي التي يرونها أنها معاصي ومن ذلك ما يتعلق بقضية التحكيم كما حصل مع علي رضي الله عنه فكفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم ممن رضي بالتحكيم وكان رأس الحكم في ذلك هو الحكم على خليفة المسلمين في ذلك الوقت ألا وهو علي رضي الله عنه وأما السمة الثانية فهي أنهم لما كفروا علي رضي الله عنه فيما يتعلق بقضية التحكيم اعتزلوا جيش علي وخرجوا عليه وأعلنوا قتاله وقتل من معه فهاتان السمتان هما أعظم سمتين اشتهرت بهما هذه الطائفة. ألا وهما تكفير المسلمين بالذنوب والمعاصي التي يرون أنها ذنوب ومعاصي والثانية الخروج على أولاة أمر المسلمين وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان هذا المذهب وهذه الطريقة مستمرة حتى يخرج الدجال كما أخرج ذلك أحمد وابن ماجه وغيرهم من أئمة الإسلام في دواوينهم يقول صلى الله عليه وآله وسلم ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم كلما خرج منهم قرن قطع كلما خرج منهم قرن قطع كلما خرج منهم قرن قطع جاء في بعض الروايات أنه كررها عشرين مرة صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال حتى يخرج في عرا... في عراضهم الدجال حتى يخرج في عراضهم الدجال وقد امتاز هؤلاء ايضا وهي من السمات التي جرتها هاتان السمتان التي ذكرناهما إلى الطعن في فرقتين هما سادة أمة الإسلام إذا كانوا على الوجه الصواب والوجه الحق ألا وهما العلماء والأمراء فطعنوا في الأمراء كما حصل منهم في قصة عثمان رضي الله عنه وكما حصل معهم في قصة علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وطعنوا في العلماء كما حصل منهم في طعنهم في عثمان وفي علي وفي سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر ذلك جليا في قصة المناظره التي حصلت بين ابن عباس رضي الله عنهما وأهل حوراء حين جاء إلى معسكرهم فقال قائلهم إنه من قريش وإنهم قوم قد قال الله فيهم إنهم قوم خصمون يريد بذلك أن لا يستمعوا إلى ابن عباس رضي الله عنهما فطعنوا في الأماراء وطعنوا في العلماء فجرهم ذلك إلى السمة الثالثة أو هذه السمة الرابعة ألا وهي حصول الجهل منهم فترى أن أكثرهم عندهم جهل بدين الله سبحانه وتعالى وبشرع الله سبحانه وبتوحيد الله سبحانه بل عندهم جهل حتى سر الأحكام فيما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالطهارة والصلاة وهذا قد اخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد اخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم انهم قوم سفهاء الاحلام حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام حدثاء الاسنان فهم في عقولهم سفه وهذا دليل على عظم جهلهم وفي عق وفي اسنانهم اي في اعمارهم صغر فهم حدثاء الاسنان صغار في السن وهذا هو حال الذين خرجوا على علي رضي الله عنه حين تركوا كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مع علي فجرهم طيشهم وسفهم وقلة علمهم وحداثة سنهم إلى ما فعلوه مع الصحابة رضي الله عنهم فإذا علمت هذا الذي قدمنا به وعلمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن هذا الذي حصل وهذا الذي صار من أولئك القوم سوف يستمر إلى أن يخرج الدجال ويكون هؤلاء الذين هي هذه صفاتهم وسماتهم ممن يقاتل مع الدجال ويكونون أعوانا للدجال علمت أن ما جاء عن الله وعن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حق لا خلف فيه ووعد صادق وخبر صحيح قد أخبر به ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بوحي صادق ما ينطق عن الهوى فيتكلم صلوات الله وسلامه عليه بالحق الذي فيه أمان للناس في دينهم وفي دنياهم في أموالهم وفي أعراضهم وفي دمائهم وإذا علمت هذا فينبغي ان تعلم ان هؤلاء أن هذه الطائفه قد سميت باسماء وهي الطائفه التي تجمع بين امرين اثنين الامر الاول الذي ذكرناه الا وهو تكفير الذنوب تكفير المسلمين بالذنوب والمعاصي التي يرون ان هذه ذنوب ومعاصي والثانية هي في خروجهم على الائمه وعلى ولاه الامر وهذا قد حصل وقد ذكرنا الدليل عليه فيخبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذه الطائفة وعن أسمائها فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة الخوارج لهم أسماء يقول رحمه الله الخوارج لهم أسماء يقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له حرورا ويقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هناك قال ومن اصنافهم الاباضيه اتباع عبد الله بن اباض ومن اصنافهم الاباضيه اتباع عبد الله بن اباض والازارقه اتباع نافع بن الازرق والنجذات اتباع نجده الحروري ثم قال رحمه الله وتأمل هذه العبارة التي سوف يقولها يقول رحمه الله وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب يقول وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب واستحلوا دماء اهل القبلة بذلك واستحلوا دماء اهل القبلة بذلك فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه واله وسلم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه واله وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ثم قال رحمه الله وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله قتله عبد الرحمن بن ملجم من المرادي منهم وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العباده لكن كانوا جهالا فارقوا السنه والجماعه فقال هؤلاء ما الناس الا مؤمن او كافر ما الناس الا مؤمن او كافر والمؤمن عندهم من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك أي يعني جعلوه كافرا فقالوا إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة انتهى كلامه رحمه الله وتأمل قوله رحمه الله تعالى هنا وانظر فيه بنظر فاحص حيث قال رحمه الله فقالوا إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا فهذا يدلك على ان الخوارج من شعارهم انهم يتهمون من خالفهم فيما يرونه حكما بغير ما انزل الله بانه كافر وأنه من شعارهم الكلام حول هذه المسألة ولكن بغير علم ومعلوم أنه يجب الحكم بما أنزل الله ولا خلاف ذلك في ذلك بين المسلمين وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأن احكم بينهم بما أنزل الله فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بالحكم بما أنزل الله وهو أمر لجميع هذه الأمة والآيات في ذلك كثيرة ولكن لما كان النظر إلى هذه المسائل على غير علم من الله ونور من الله كان ذلك سبباً في تكفير كثير من الناس بغير وجه فان الانسان قد يحكم بغير ما انزل الله عن اجتهاد وقد يحكم بما اوسع الله سبحانه وتعالى الحكم فيه فيظن الظان انه اراد بذلك الحكم بغير ما انزل الله وقد يكون الناظر قد ظن أن الله قد وسع له في هذا الباب وهو لم يوسع عليه فيخطئ في فعله ذاك فيظن أنه قد يسعه هذا الحكم في هذا الباب جهلا منه وهذا قد يكثر حصوله في مثل هذه الأزمنة المتأخرة فإن الاصل في الحكام ان يكونوا اهل علم وأن يكونوا اهل سياسه فيجمعون بين سياسه الدين وسياسة الدنيا ولكن لا يعني هذا عدم صحه من نقص فيه احد الج... عدم صحه ولايه من نقص فيه احد الجانبين فإن هذا امر قد أجمع على صحته أهل الإسلام وعموم أهل السنة ولم يخالف في هذا إلا الخوارج والمعتزلة والجهمية ومن تأثر بهم وسار على دربهم من المتكلمين ولم يقل بخلاف هذا أحد من أهل السنة أبدا من ساروا على الطريقة المحمديه صلوات الله وسلامه على صاحبها وقد أردت بهذه المقدمة وهي ما يتعلق بمجلسنا الأول جمع هذه هذا الأمر على اختصار واعتصار واقتصار لكي نوضح بعض المسائل والتي نجملها فيما يلي إن شاء الله نجمل ذلك في ما يلي أول ذلك أن أنه قد خرج الطائفة وكان أول خروجهم الطعن على عثمان رضي الله عنه وذكر مساوئه التي يظنونها أنها من المساوي ونشر ذلك بين الناس وتأليب الناس على ولي الأمر رضي الله عنه وزعموا انه قد حكم بغير ما انزل الله فلما كان الامر كذلك استحلوا قتله رضي الله عنه وتكفيره وعامة ما ذكروه هي اجتهادات كما ذكرنا اما مكذوبه عليه وإما أو عامه ما ذكروه من القصص والأشياء إما مكذوب عليه أو هي اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه لا يخرج به عن حد الاعتدال أو يكون ذلك من المحاسن وعلى سبيل المثال ما ذكره بعضهم من أنه جمع الناس على مصحف واحد وقالوا إن هذا من مساوي عثمان ومن ذلك أيضا ما ذكره بعضهم من أنه جعل للناس الأذان الأول للجمعة وقالوا هذا من مساوي عثمان رضي الله عنه بل هذا من محاسنه رضي الله عنه وهذا من فضائله رضي الله عنه وأرضاه وايضا مما نجمله في هذا المقام فيما سبق ومر معنا أن هذه الطائفة التي خرجت على علي رضي الله عنه وخرجت على عثمان رضي الله عنه قبل ذلك كان من شعارها الدعوة إلى الحكم بما أنزل الله وأنهم كفروا عثمان وعلي لظنهم أنهم حكموا بغير ما أنزل الله أو انهم استحلوا الحكم بغير ما أنزل الله فقتلوا خير الناس على وجه الأرض فهي مقدمات الأولى اعتقاد أن المعاصي قد يكفر بها الإنسان ومن جمله تلك المعاصي التي قد يكفر بها الإنسان الحكم بغير ما أنزل الله ومن حكم بغير ما أنزل الله فكل من حكم بغير ما أنزل الله وجه في وجهة نظرهم هم فهو كافر يعني هم إذا رأوا الأمر حكم بغير ما أنزل الله كفروا من خالفهم فيه ثم بعد ذلك جرهم ذلك إلى الخروج على ولي الأمر وقتاله وكذلك جرهم إلى تكفير كل من كان مواليا لولي الأمر وهذه مسألة مهمة تأتينا فيما بعد إن شاء الله في المجلس القادم فيما يتعلق بحرمة دماء رجال الأمن فلما حكموا على الأصل بحكم حكموا على الفرع بمثله فحكموا على علي وعلى عثمان بأنهم مرتدون وأنهم كفار فحكموا على كل من كان تحتهم من كان معهم بمثل ما حكموا به على عثمان وعلى علي رضي الله عنه عنهما رضوانا عنه كاملا تاما وأيضاً مما نجبله هنا ما يتعلق ب ان هذه الطائفة لها سمات ومن تلك السمات الطعن في طائفتين من الناس هما الامراء الأمراء والعلماء ولما طعنوا في العلماء جرهم ذلك إلى سمة أخرى الا وهي حصول الجهل فيهم فترى أن غالبهم وعامتهم جهال بل حتى المفتون فيهم والقضاة الذين قد يعينونهم وهذا معلوم مشاهد بل يقر به من كان معهم ومن كان بين أظهرهم يعيش بينهم يقر بهذا ويذكره كما حصل من اعترافات التي حصلت من كثير من من كان متأثرا بطريقة هؤلاء ولعلنا إن شاء الله نقف هنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن ينفعنا بما مر معنا وأن خالصا لوجه الكريم إنه سبحانه وتعالى جواد كريم وبإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتيسيره يكون هنالك مجلس آخر يكون فيه ان شاء الله جزء آخر هذه هذه المحاضرة متعلق بتتمتها إن شاء الله ويكون فيها ان شاء الله بيان لشيء من الشبه التي قد يتعلق بها من يستحل قتل المسلمين وقتل رجال الأمن والله سبحانه وتعالى وحده والله والله سبحانه وتعالى وحده منه المعونة والله اعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد, أسئلة. بعد أسئلة. No. to نعم. No. تفضل الله يا بدر. تفضل الله طيب. هذا السؤال وجيه إن شاء الله من الأخ يسأل عن ما يتعلق بعدم تفريق العامة بين هؤلاء التكفيريين وهؤلاء الخوارج وبين المنتسبين إلى منهج السلف الصالح والاشكال حقيقة يحصل هنا أن هؤلاء الذين ي ي يعني هم ينتسبون إلى منهج السلف الصالح ولكنهم على طريقة الخوارج أنهم بسبب تلك النسبة نسبة أنفسهم إلى منهج السلف خلط الناس بين من هو على المنهج الحق ومن هو على مخالفة هذا المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده والتابعون لهم بإحسان فالصحابه رضي الله عنهم اخذوا هذا المنهج عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعما كان عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسار تابعوهم على هذا المنهج الذي عُرف بعد ذلك بمنهج السلف الصالح والتفريق بين هذين المنهجين أمر مهم جدا وهذا يكون ببيان عواري ما يتعلق بمناهج الخوارج وأنهم قوم ليسوا على ما كان عليه سلف هذه الأمة وسوف يأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في المجلس القادم ذكر كثير من اقوال السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على منهجهم وعلى طريقتهم مما يخالف منهج الخوارج وطريقة الخوارج والمنتسبين إلى السلف الصالح كذبا وزورا كما حصل من كثير من الجماعات كما هو حاصل من تنظيم القاعدة وكما هو حاصل من أنصار الشريعة وكما هو حاصل من بعض الأحزاب كالتحرير وغير ذلك من الأحزاب التي تنتسب إلى السلف الصالح كذبا وزورا سنذكر ان إن شاء الله من كلام السلف الصالح ما ينقض دعواهم ان شاء الله وما ينقض ما هم عليه من الأصول الفاسدة التي تخالف دين الإسلام وما أرسل الله سبحانه وتعالى به نبيه صلوات الله وسلامه عليه المقصود هنا أن تبين لهم من كلام سلف هذه الأمة وعلماء هذه الأمة أن ما هم عليه ليسوا ليس هو المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة وتبين للناس كذب هؤلاء وخطرهم على الدين والدنيا وأنكم لستم على مثل هذه الطريقة الفاسدة التي تدعو إلى التكفير وإلى القتل وإلى سفك الدماء وانتهاك الاعراض فهذا لا ليس من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا من دين الإسلام والله أعلم هذا الذي ينبغي فيما يظهر لي والله أعلم طيب انتهت عندكم الأسئلة نأخذ أسئلة الإخوة هنا أسئلة مرسلة عبر الشبكة هذا سائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم لعلنا نقتصر على الأسئلة المتعلقة بموضوع المحاضرة إن شاء الله ما يوجد شيء متعلق بموضوع المحاضرة هذه أسئلة طيب إذن نقف هنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن تؤلاني وإياكم وفضله ومنته سبحانه وتعالى وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى والله أعلى واعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين